مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبُوا بِهِ مُنْطَفِئًا وَتَرَكُوهُ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ثُمَّ بَعَثَكُمُ النَّوْمُ فهم لا يرجعون أو كطيب من السماء فيه هلمات ورحد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخفف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير يا ايها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 فأخرج به وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أن تداً وأنتم تعلمون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 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعَذَابُ الْأَخِيرِ كَبِيرٌ